إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم حق سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري به عورته وجلف الخبز والماء